قال رحمه الله تنبيه اعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين الشيء الذي أقسم الله عليه في قوله تعالى والقرآن ذي الذكر فقال بعضهم إن المقسم عليه مذكور والذين قالوا إنه مذكور اختلفوا في تعيينه وأقوالهم في ذلك كلها ظاهرة السقوط فمنهم من قال إن المقسم عليه هو قوله تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار ومنهم من قال هو قوله إن هذا لرزقنا ماله من نفاد ومنهم من قال هو قوله تعالى إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب كقوله تالله إن كنا لفي ضلال مبين وقوله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ ومنهم من قال هو قوله كم اهلكنا من قبلهم ومن قال هذا قال ان الاصل لكم اهلكنا ولما طال الكلام حذفت لام القسم فقال كم اهلكنا بدون لام قالوا ونظير ذلك قوله تعالى والشمس وضحاها لما طال الكلام بين القسم والمقسم عليه الذي هو قد أفلح من زكاها حذفت منه لام القسم ومنهم من قال إن المقسم عليه هو قوله صاد قالوا معنا صاد صدق رسول الله والقرآن بالذكر وعلى هذا فالمقسم عليه هو صدقه صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال المعنى هذه صاد أي السورة التي أعجزت العرب والقرآن ذي الذكر إلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سقوطها وقال بعض العلماء إن المقسم عليه محذوف واختلفوا في تقديره فقال الزمخشري في الكشاف التقدير والقرآن ذي الذكر إنه لمعجز وقدره ابن عطية وغيره فقال والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يقوله الكفار إلى غير ذلك من الأقوال قال مقيده عفى الله عنه وغفر له الذي يظهر صوابه بدليل استقراء القرآن أن جواب القسم محذوف وأن تقديره والقرآن ذي الذكر ما الأمر كما يقوله الكفار وأن قولهم المقسم على نفيه شامل لثلاثة أشياء متلازمة الأول منها أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من الله حقا وأن الأمر ليس كما يقول الكفار في قوله تعالى عنهم ويقول الذين كفروا لست مرسلا والثاني أن الإله المعبود جل وعلا واحد وأن الأمر ليس كما يقوله الكفار في قوله تعالى عنهم أجعل الآلهة إلى واحدة إن هذا لشيء عجاب والثالث أن الله جل وعلا يبعث من يموت وأن الأمر ليس كما يقوله الكفار في قوله تعالى عنهم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وقوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وقوله تعالى وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة أما الدليل من القرآن على أن المقسم عليه محذوف فهو قوله تعالى بل الذين كفروا في عزة وشقاق لأن الإضراب بقوله بل دليل واضح على المقسم عليه المحذوف أي ما الأمر كما يقوله الذين كفروا بل الذين كفروا في عزة أي في حمية وأنفة واستكبار عن الحق وشقاق أي مخالفة ومعاندة وأما دلالة استقراء القرآن على أن المنفي المحذوف شامل للأمور الثلاثة المذكورة فلدلالة آيات كثيرة أما صحة رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وكون الإله المعبود واحدا لا شريك له فقد أشار لهما هنا أما كون الرسول مرسلا حقا ففي قوله تعالى هنا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب يعني أي لا وجه للعجب المذكور لأن يجيء المنذر الكائن منهم لا شك في أنه بإرسال من الله حقا وقولهم هذا ساحر كذاب إنما ذكره تعالى إنكارا عليهم وتكذيبا لهم فعرف بذلك أن في ضمن المعنى والقرآن ذي الذكر إنك مرسل حقا ولو عجبوا مما جيئك منذرا لهم وزعموا انك ساحر كذاب اي فهم الذين عجبوا من الحق الذي لا شك فيه وزعموا ان خاتم الرسل واكرمهم على الله ساحر كذاب واما كون الاله المعبود واحدا لا شريك له ففي قوله هنا اجعل الالهه إلها واحدا ان هذا لشيء عجاب لأن الهمزة في قوله أجعل للإنكار المشتمل على معنى النفي فهي تدل على نفي سبب تعجبهم من قوله صلى الله عليه وسلم إن الإله المعبود واحد وهذان الأمران قد دلت آيات أخر من القرآن العظيم على أن الله أقسم على تكذيبهم فيها وإثباتها بالقسم صريحا كقوله تعالى مقسما على أن الرسول مرسل حق يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين فهي توضح معنى صاد والقرآن بالذكر إنك لمن المرسلين وقد جاء تأكيد صحة تلك الرسالة في آيات كثيرة كقوله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين وأما كونه تعالى هو المعبود الحق لا شريك له فقد أقسم تعالى عليه بغير هذا الموضع كقوله تعالى والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد ونحو ذلك من الآيات فدل ذلك على أن المعنى تضمن ما ذكر أي والقرآن ذي الذكر إن إلهكم لواحد كما أشار إليه بقوله أجعل الآلهة الآية وأما كون البعث حقا فقد أقسم عليه إقساما صحيحا صريحا في آيات من كتاب الله كقوله تعالى قل بلى وربي لتبعثن وقوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم أي الساعة قوله تعالى قل اي وربي انه لحق واقسم على اثنين من الثلاثه المذكوره وحذف المقسم عليه الذي هو الاثنان المذكوران وهما كون الرسول مرسلا والبعث حقا واشار الى ذلك اشاره واضحه وذلك في قوله تعالى قاف والقران المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد فاتضح بذلك أن المعنى قاف والقرآن المجيد إن المنذر الكائن منكم الذي عجبتم من مجيئه لكم منذرا رسول منذر لكم من الله حقا وان البعث الذي انكرتموه واستبعدتموه غايه الانكار والاستبعاد في قوله تعالى عنهم اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد اي ذلك الرجع الذي هو البعث رجع بعيد في زعمكم واقع لا محاله وانه حق لا شك فيه كما اشار له في قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ إذ المعنى أن ما أكلته الأرض من لحومهم ومزقته من أجسامهم وعظامهم يعلمه جل وعلا لا يخفى عليه منه شيء فهو قادر على رده كما كان وإحياء تلك الأجساد البالية والشعور المتمزقة والعظام النخرة كما قدمنا جاء موضحا بالآيات القرآنية في سوره ياسين في الكلام على قوله تعالى ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون وكونه صلى الله عليه وسلم مرسلا من الله حقا يستلزم استلزاما لا شك فيه أن القرآن العظيم منزل من الله حقا وأنه ليس بسحر ولا شعر ولا كهانة ولا اساطير الأولين ولذلك أقسم تعالى في مواضع كثيرة على أن القرآن أيضا منزل من الله كقوله تعالى في أول سورة الدخان حاميم والكتاب المبين إن أنزلناه في ليلة مباركة الآية وقوله تعالى في أول سورة الزخرف حاميم والكتاب المبين إن جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وسيكون لنا بعده إن شاء الله لقاء قريب فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.